ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعاله عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا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 وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿23﴾ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿24﴾ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ يَشَأْ أَجْعَل لَّكَ خَيْرًا مِّن ذلك جنات.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 كَثيرا قل اذالك خير ام جنته الخلد قل اذالك خير ام جنته الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ام لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ على رَبِّكَ وَعْدًا مَسْأُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ